الغالية نراذ وتوستوحش بصدر الكلام يا كيف عبر عن حكاية كلها حزن وألم الغالية ماتت يا في حبيب نادعوكنا فدنا كنا نشوف النور فيها قبل اخذها الظلام ماقول يعني مات قلب عاش فينا ونسجم كنا نشوف اذهب الظلام قول يعني مات قلب عاش فينا وانسجم جم منامت عيونك وغبتي عفت عيون المنام ما دامني عارف لقانا يا لازم ننفضك يا حزني يا كل الحطار ونعيش بانفوس قوية ما يزعزها غلم والحين لازم نفضك يا حزني يا كل الحطار ونعيش بنفوس قوية ما, ما يزعزها ألم قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح